وتفي دنيا العروبة والاسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق يتلو علينا مقرأ الجمهورية العربية المتحدة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر من اي الذكر الحكيم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 We are saying to you, I was saying إني رأيت أحد عشر كوكبا comes yeah. out. Yeah. Yeah. nin qad لا تقتلوا يوسف وانقره في غيابة الجب يلتقه بعض الدنيا awdil huma'na gadan yaqta'i wa لا <تصفيق> فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين to oh. والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عليم وشروه بثمن بقس دراهم معزوده وشروه بثمن بقس دراهم معزوده وكانوا فيه من الزاهدين بسم الله right.